بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأكن من ذكر من رب محدث إلا استمعوا. إلا استمعوا وهو يلعبون. لا هي تنقلبهم وأسر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 فَسَالُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ لِوَعْدِنَا فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وأهلكم المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعفنون وكم قصنا من قريت كانت ظالمة ووأيشنا بعدها ووأيشنا بعدها قوما آخرين فلما سنا إذا هم إن يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتريفت فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا تاجعنهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء وانا ارضا وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ له ولاتخذناه ملدا لاتخذناه ملذنا ان كننا فاعلين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 ما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك فذلك نجزيه جهنم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 يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبرة الخلد أفإن ميت فهم الآخرون وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون طلق الإنسان من عجل فأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم حين لا يقفون ان فاء فيه ان دعت تنفته فتبهتهم فلا يستطيعون رد ذا ولا لهم نظرن ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 بل ما دعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أننا في الأرض نقصها من أطرافها أفهموا يغالبون قل إنما أدرك بالوحي ولا يسمع صوت وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفحَةٌ مِّن عَذَاب رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا, إنا كنا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ مَوَازِينَنَا الْقِصَّةَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنَّ خردن أتينا بها وكفانا بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم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 وقال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم علهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا أنت فعلك هذا بآلةنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى فسّين فقالوا فقالوا إن لا روسين لقد عل ما اولاء ينطقون قال افك تعبدون دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم و لما تعبدون من فَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَلِقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرْسَلُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَخَرِينَ ونجئناه ونطنا الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها لعلمين وغبنا له إسحاق ويعقوب نافلهم وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمّ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 كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فسجبناه، فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونفرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذن فشش إذن فشش فيه غنم القوم وقمنا لحثهم شاهدين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 وليس لي ما نريح عاصفة تجري بأملي تجري بأملي إلى الأرض التي بارتنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوص لهم ويعملون ويعملون عملا دون ذلك.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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدليس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظن إذهب إذ مغضبا فظن أن لنقدر لن عليه فظن أن لنقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله ألا إلَّا إلَّا ألا إلَّا إلَّا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجى المؤمنين وذكرنا إِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَدْرِنِ فَرْدَهُ وَأَنْتَ خَيْرُ لِوَالِدِينِ فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى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 وتقطع أمره بينهم كل إلى راجع فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران فلا كفران لسعيه وإن لم كتبون وحرام الَّتَاءِ ذَفُتْ حَتَّى أَجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاهِفَةٌ بِالْفَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ فَلْكُنْتُمْ ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَأَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ غَائِبَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك أولئك عنها مضعون لا يسمعون حسيسًا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزهور من بعد الزكر أن الأرض أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنَّ دِينِي لَأَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ أنت لكم ومتعنا حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.